اسمعوا اغنيتي الجديدة حصريا على انغامي عبد الكريم حمدان سمع بقلبك صوت تكسير وعود واللي تساب الحب قولي لا اني معاك الوجود لاخر دقيقه لي سما بي الالم تكسير وعود واللي تساب اسمعوا اغنيتي الجديدة حصريا على انغامي عبد الكريم حمدان لا اخر دقه انا بعرف حبك مات صعب تلاقيني جو مع أغنيتي الجديدة حصريا على أنغامي عبد الكريم حمدان بيئت مبادئ صعبي قلبي ما <متحدث> بيحمل رفض أحساسي اللي جوا بقالي ما شفتي لكل وبعد يعني فيك تعتبريني أنا خرع عاشق عن سمعني قلبك صوت تكسير وعود وليت ساب الحب قولي لا خوفك اني معك موجود لا